بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م صاد كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكره للمؤمنين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 بما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا الا ان قالوا ان كننا ظالمين بل نسالن الذين اوسل اليهم ولا نسالن المرسلين بَل نَقَصصُ عنهم بعلم و ما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ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 قَالَ فَاغْلِقْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِ إِلَى أَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَقَاتِيَنَّهُمْ مِنْ دُونِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَمْدُحَرًا لِمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ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 وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 نَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِن حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا ضَلَّ عَلَيْهِمْ ضَلَالًا إِنَّهُمْ مُتَّخِذُو الشَّيَاطِينِ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُم رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ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 قالوا ظلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم من قدخلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امة لعنت اختها اتَّى إذ الدار تكون فيها جميعا قالت افراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء ضلونا فاتهم فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفو ولكن لا تعلمون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 ولا يدخلون الجنه حتى يلزج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهادهم ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها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 لقد جاءت ترسل ربنا بالحق ونود ان تلك الجنه اورثتموها اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا أَلَمْ نَجِدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذِنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْعُونَهَا عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَحْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراب رجال يعرفونهم بسمائهم قالوا ما اقنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمته ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انت تحزنون فنادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيدوا علينا ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين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 وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ قَد جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاء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 واغرقن الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عميا والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم ما لكم من اله غيره افلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفهه انا لنراك في سفهه واننا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بسفهه لي ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَاذْكُرُوا إِذ جَعَلَكُم قِلَّةً مِّن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَ لَفِيهِ أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ تُؤَابَاؤُكُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَمْ تُؤَابَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ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 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۖ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ, ما لكم مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلْ فَادْرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ولا تمسوها بسوء فان يأخذكم عذاب الالم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال وتنحتون الجبال بيوتا اذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْلِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قال الذين استكبروا انا بالذي امنت به كافرون فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا وان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفه فاصبحوا في دارهم جالسين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 انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتقهرون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 لينة من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعودون وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبغون ها وجا واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كان قائ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 قال الملاؤ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اولا تعود في ملتنا قال اولاكم ناكرهين فَإِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا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 فأخذتهم رجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا الخاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فكَيْفَ آسَا عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا إِلَّا أَخَذْنَا للباساء والضراء الى علم من يضر وعون ثم بدلنا ما كان السيئه الحسنه حتى عفاوا وقالوا وقالوا قد مساءنا الضر والسوء فاخذناهم فاخذناهم بغته وهم لا يشعرون ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوَ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ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 فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُّعْبَانٌ مُّبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِّلنَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قالوا ارجِه واخه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا قالوا ان لنا لاجرا ان كننا نحن الغالبين قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل ان اذن لكم ان هذا مكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطع عنكم ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم ثم لاصلبنكم اجنعي قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتدعو موسى وقومه ليفسدوا في الارض ليفسدوا في الارض ويدركوا الهاتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلُ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنصُرَكَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا قَوْلُهُمْ هَذَا يرهم عند الله ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقن مَلَ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ وَالدَّمُ آيَاتٌ مُفَصَّلَاتٌ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لئن كشفت عننا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى هم ينكثون فَإِنْ تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ لِأَنَّهُمْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَرِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ فَاتَّوُوا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مَتَّبَعُونَ مَا هُمْ فِيهِ وَاهٍ وَبَاطِلٌ, وباطل مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وواعدنا موسى 30 ليلة واتمنناها بعشر فتمم ليقات ربه فتمم ليقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى بني قاطنا وكلمه ربه قال قال ربي ارني انخر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانهم فسوف تراني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 قَالَ يَا مُوسَى إِنِّي لِاصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَاخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُمْ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرخُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا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 اخرته حريقه اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هوا الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين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 ولما رجع موسى الى قومه غضب بان اسفام قال بك سم ما خلقتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره إِلَيْهِ قَالَ بِنَا إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ لِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله ودله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا منها وآمنوا ان ان ربك ان ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قالوا قال ربي لو شئت أهلكتهم من ذلك القبل وايا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء ام تولينا فاغفر لنا وارحمنا ام تولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن هَدَيْنَا إِلَيْكَ وَالْعَذَابَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون رسولا النبى الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها اسو اني رسول <سؤال> الله <سؤال> اليكم <سؤال> جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو لا اله الا هو الحي ويميت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 وَقَطَعْنَا لَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْتَزْقِهِ قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلَامُ قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُوا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَدَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لَنَتَعَظَّنَّ قَوْمَ لَّهِ مُهْلِكُهُمْ ۖ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنشَأْنَا عَلَيْهِمْ غَشَاءً فَظَلُّوا فِيهِ مُعْجِزًا وا اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عنه عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قرده خاسئين واذا ادنى ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه الى يوم القيامه من يسومهم سوء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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذون أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسْنَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَإِذَن قُلْنَا لِلْجِبَالِ فَوِّقْهُنَّ كَأَنَّهُنَّ ذُخَانٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا يَدَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِنَّ النَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها, فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكنهم اخلدوا الى الارض واتبعوا هوى فمثلو كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فَقَصَصِ الْقَصَصِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَضِلِّينَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ وَأَمْلَى لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَجَعَلَ مِنْهَا سَبْعَةَ أزْوَاجٍ لِّسُكْنَىٰ إِلَيْهَا فَرَمَتْ مَا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّإِنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مَّصَالِحَ جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَ جَعَلَ لَهُمْ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُم فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَه نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ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 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ اكْدُوا فَلَا تَنصُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ قُلِ الْعَفْوَ وَامُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْسَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا, تذكروا فَإِذَا هُمْ يَظْلِمُونَ مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغيث مما لا يقصر